بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا مِّينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 اللهَّهُ يَسَْهْزئُ بهِهِم وَيمُدّم فِي طُغِييانٍ مِعمهُ أُلائِكَ الذي نَشْتَرَوا الضلَلَنتَ بِهدَا خَمَا رَبِحَجارَةهُم فَمَا رَلِحَتجارَتُهُم وَم كانَوا مهتدين. مَثَلهُم كَمَثَلَِّ بِسْتَ قَدَنا رأ فَلَمَّا أَضَأَتْمَا حَولَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنورين وَتَرَكَهُم وَتَرَكَهُم فِي أُلماتاتِ لا يُدَصِرون سُّم بُكم عُمون فَهُم لا يَرجعون أَوْ كَصَيبٍ مِن السماءِ فيِي أُلماتُ رَعْدُ وَضَرط يجعَلونَ أَصَابِعهُم فِي آذَانين مِنَ الصواحِطِ حَد النْوت واللهُحيطُ بالِالكافِرين يكادُ الْ البَرْرقُ يَخْطَفُ أَبِصَارَهُم كُللَمَا أَضَ أَلَهُم م شَوفه وَإِذا وَأَظْلَمَا عَلَيهِم قامامُ وَلَ شَاء اللهَّهُ لَذهَبَ بِ سَمِهِم إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً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 كلما رزقوا مِنْهَا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فِيهَا أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها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 ك تسجددول آدم غسجد إلاا إلي سأَم وَتَكبرَ وَوكان من الكافِرين.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 والذين كذبوا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوخوا بعهدي, بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون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 وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم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 قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك, فأولئك أصحام النار هم فيها خالدون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 ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وان ياتوكم اسارى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 فَإِذَا كُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ دَنَّى عَنْهُمْ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا وَلَماا جَاءهُم كِتاباب مِن مِنذِ اللههِ مُصَدِّكُ لِلِمَ مَاهُم وَكَانوا مِنْ قَبل وَكَانوا مِنْ قَضْلُ يَْتَفِْئُونَ علىىَّنَ كَذَووا فَلََّا جَأَهُم معَافُ كَذَروا بهِه فَلعََّة اللهَّ عَ لئسما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله ضغيا ان ينزل الله ان ينزل الله من ظلم على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين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 وَلََّا جَهُم وَسول منِ النيادِ اللهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَاهُم نَبَدَ فرَريقُ مِنَ الذي نَوتُكِتاب نَبَدَ فرَيقم مِنَ الذي نَوتُ الكِتابَ كِتابََ اللهَّهِ لا يَعلممون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 وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَسَّعُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ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 لا حول ولا قوه الا من ولي ولا نصير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 هَذِ مَا تَعْنُونَ بِقَصِيرٍ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بلَ من أَسلََ وَجههَهُ لللههِ وَهُو محُحسِنُون فَدهُ جوه ع دََبّ فَدهُ جر هو دَرَبّهِ وَلا خَووفُ الن داَهِم وَلاهُم يحزَنُ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 وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلُ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ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 والالاتَّقُ يَومَ ال ل تَجزين نَفسُن عن نَّفْس شَيْئ وَلَا يُقضَلوا مِنْهَا عَدب وَلَا تَفَهُهاَا شَفَعَتُ وَرهُم يصَرون ق وَإِذِ بتَلائِبَره مَ رَبّهُ بِكَلِماتاتِ فَأَتََّهُم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 من الاخر قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اقره الى عذاب النار وبئس المصير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 رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْتَدِدْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لمن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 به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبرة الله ومن أحسن مِنَ الله صبرة ونحن له عابدون قل أتحاق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 كان عاده الله وما الله بغافل لما تعملون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 إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وَيَكُونَ الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وَإِن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله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 وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا, إلا الذين ظلوا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتن نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم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 أمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطرف بهما ومن تطرع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى وَالْهُدَى مِن نَّعْمِ نَعْمَ بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أَلَّا يَكَانَ هُمْ قَاهِرُونَ وَيَكَانُوا مُذَلِّينَ إِلَّا الَّذِينَ تَأَمَّلُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُهُمْ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعمة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم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 وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي مِن دُونِ اللَّهِ أَنذَلَ يُحِبُّونَ وَأَمْكُ حُبَّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اكتبعوا من الذين اكتبروا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب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 صم بقم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلْ أَذِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ أَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَلَا إِنَّهُمْ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّمِيمَةَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ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 والنبيين وآت المال على حُبِّهِ ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة والموخون بعهدهم إذا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 فَالدِّمَاءُ <تب> عَلَيْكُمْ وَالْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف مِن موصي جَنَفًا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين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 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب, فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم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 تتابع عليكم وعفا عنكم فالان داشرون وابتروا ما كتب الله لكم وقولوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقررواها كذلك يبين الله آياته للناس لأنهم يتقون ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام تاكلوا فريقا وتدلوا بها الى الحكام تاكلوا فريقا من اموال الناس بالاهم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهل له قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن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 إن انتهوا فلا عدوان إلا على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 فإذا أمنتم فمن تمتع للعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك أشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاطر المسجد الحرام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 واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبل لهن الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله رفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً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 وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سال بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعنة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمَنُوا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 أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَا لَا يُوفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عليم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 يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم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 ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا ان يقيم ما حدود الله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 فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف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 وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَانصُفُوا مَا فَرَضْتُمْ إلا أن يعفون إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَحْفُوا وَالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ عَالِمُونَ فَاعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْخُبْثَ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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج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 بلَّ خَصَلَ طالوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إ اللََّ مُ بتَلكُمْ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 ق الذيَّنَ يَوّونَ أََّهُم منَا قُ اللهَّهِ كَمِّ فِيئَة قَللَكمَمِّ فِيئة قَليلَةعَلَابَْ فِيأَتَ قليلة كَذيرَةَ بإذْنِ الل واللَّهُ مَا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 إن ناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله له فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع السماوات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 ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في رَبِّهِ أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت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 كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عَلَيْهِ عليه فَأَصَابَهُ فأصابه فَتَرَكَهُ فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم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 أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت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 وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَمَنْ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يشاء. وماَا تُم فقُ مِ خَيْرٍ فَلِأَْفُسِكُمْ وَماَا تُم فِقُونَ إ النَّبَتِ غ أَجههِ الله وَماَا تُمْ فقُ مِن خَيْرِ وَفَائِلَكُم وَتُم لا تُمْلَون للِْلفُ قَر إَِِّنَ أُحسِروا فيِي سَبناهِ لا يَسْتَقح نَظَربًا في الأ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 وحيضته من ربه فانتها فله ما سلف فله ما سلف وامره إلى الله ومن عاد فاولائك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم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 وإن تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وَإِن كانوا عسرة فنظرة إلى ميسارة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل لهه أَوْ لا يستطيع أن يملنه فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء من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 وإن تبدوا ما في أنفسكم أَوْ تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير أن نَوسُولُ بِماَا أُنْزِلَ إلَهِمِ الرَبِّهِ وَْمُؤمنِنُونَ كلُّ آمنَ بِله كلُّ آمنَ بِلههِ وَمَلائكَتِهِ وَكُتُ بهِهِ وَرسُلِ لا نفَِقُ بَ أحدد مِعسُِ وَقالوا سَمِعنَا وَأَوْقَعنَا غُفرْرَانك رَبّناَا المصير